واتقوا الله إن الله شديد العقاب حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والملكم فَانِقَةٌ وَالْمَوْقُوذَةُ وَالْمُتَرَدِّيَةُ وَالنَّطِيحَةُ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا أَكَلَ السَّبُعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ وَأَن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 فَمَا يَُّر الرَّ فِي مَوخْمَصَةٍ وَيرَ مُتَجانِ فِيّ إِثمِ فَإِن اللهَّه غَفُور الرحم يَسْألُونَكَ مَذاَا أُحَِّ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 سفر او جاء احد منكم من الغائط او لامستم النساء افلم تجدوا ما ان فتيمموا فَإِن لَّمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ منه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 و مار کم سی و سم کل تم س مت ماری يا سور یادی وَأَمِنَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خبير بِمَا تَعْمَلُونَ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 لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعذرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم لَا كَافِرًا نَّعْنُكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَلَا نُدْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ فَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنكُمْ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ فَبِمَا نَقُضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةٌ يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَنَّ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطْطَنِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْ إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصبح إن الله يحب المحسنين ومن الذين قالوا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 أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين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 نفسي وأخيك فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنتين يتيهون في الأرض فلا تأس على القوم الفاسقين وش نو نب اب نئی ادم بتم قربا می مِنَ ملک ری دبو ابھی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 وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَى النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتجوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم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 ثَمَّ عُونًا لِلْكَذِبِ أَكَانُونَ لِالسُّحْتِ فَإِن جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ فَلَنْ يَضُرُّوكَ شَيْئًا وَإِن حَكَمْتَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ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 وقت نرہ فیح نف سی ول این یل اربیل ادونی وشن دور شوش پمت فد کبھی فہوت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 بما أنزل الله ولا تتبع عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم جال ومنهاجا ولو شاء الله و مَا ثَمَّ وَاحِدَتَانِ وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ تَتْبَعُ أَهْوَاءَهُمْ وَلا تَتْبَعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ مَا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 صَمُّوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَابِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا قَاسِرِينَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَن يَرْتَدَّ مِنْكُمْ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ يُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ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 فَلَّ عَنَهُم اللهَّهُ وَضِبَ عَيْهِ وَجَعَلَ مِنْكُم القِرَدَةَ وَالخوانازيرَ وَعَبَدَ الطَّغُوط أُولِكَ شَرقُ م كَانَ وَأَضَلُّ عَن سَوَِ السَّبين.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 لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السح لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة ولت أيديهم ولعنوا بِمَا قالوا بل يداهما بسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وليزيدن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 وَلَوْ أن أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِمْ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 وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصبك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين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 ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين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 وَأَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ رُسُلًا ۖ قُل لَّمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَىٰ أَنفُسُهُمْ فَفَرِيقًا كَذَّبُوا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 انظُرْ كَيْفَ نُبَيِّنُ لَهُمُ الْآيَاتِ ثُمَّ انظُرْ أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ السَّمِيعُ العليم.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 ذٰلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لا يَسْتَكْبِرُونَ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنْزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ لِمَا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ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 وطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد خصيام ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم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 اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم المحسنين هُ بِشَيئ مِنَ الصَّيد تَناَالُهُ أَدكُم وَرمَا حُثُم لعَلَمَ اللهَّهُ مََ خَافُهُ بالِالغيب فَمَ يعتَدَ بَْدَ ذَلكَ فَلَهُ عَذاَابٌ أَنم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَى عَدْلٍ مِنْكُمْ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 يا ايها الذين امنوا شهاده بينكم اذا حضر احدكم الموت حين الوصيه اثنان ذو عقب منكم او اخران من غيركم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 تحبسونهما من بعد الصلاه فيقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتري به ثمنه ولو كان ذا قربا ولا نكتم شهاده الله ولا نكتم شهاده الله انا اذا من فإن عثر على أنهم استحقوا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله فيقسمان من الله لشهادتنا أحق من شهادتهما ومعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن تردون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 وَقَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ اذْكُرْ نِعْمَتِي عَلَيْكَ وَعَلَى وَالِدَتِكَ إِذْ أَيَّدْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ إِذْ أَنَّيْتُكَ بِرُوحِ الْقُدُسِ تُكَلِّمُ النَّاسَ في المهد وكهلا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 إليس ابن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله إن كنتم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 فَلََّ تَوفَّيتَ لكُ تَ آ تَوَّقبَ عَلَيْهِ وَآتَعَلَ كُلِّ شَيئر شَه إر تُعَِّبهُم فَإَِّهُ عبادُك وَإِرتَغْفِر للَهُم فَإَِّ كَ آتَ العزيزُ الحَكم.